شرَعَ لَكُم مِنَ الْدِّينِ مَا وَصَّاهِنُوحا وَالَّذِي أُوحِيَنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّينَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُ الْدِّينَ أَنْ أَقِيمُ الْدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدَاعُوهُمْ إِلَيْهِ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 الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحافظون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 وتراهم يغربون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين امنوا انا الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ان الظالمين في عذاب مقيم وَمَا كان لهم من أولياء يوم صرّونهم من دون الله، وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِن قَبْلَ أَيِّ يَأْتِيَ يَوْمَ الْلَّامَ رَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ